ولا حياته ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا لا يفقن افتراؤه وأعنة، واعنه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلم وزورا، وقالوا. الساقطين أولي نكتت بها فهيتم لا عليه بقرة وصيلا قل أزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا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 ضالين فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا 126. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا تغيضا سمعوا له تغيضا وزفيرا وإذا نضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير ام جننه الخلد التي وعد المتقون كانت له صيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كما كان يبغيلنا أن أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما ولكن. وَكَانُوا قَوْمٌ بُرَاءٌ فَقَدْ كَذَبُوا كُمْ فِيمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَظْلِمُكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ طعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرن وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء 118. وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ مجرمين ويقولون حجرا مستقر وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تتنزل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومًا عزيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ ثلالا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتينا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم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 كذبوا الرسل أغرقناهم, أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعفدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال كل تبذر لا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهَا هو فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْنَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِ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 هُوَ مَنْ سَبَّحَ ثُمَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَنَسْقِيهِ مِنَّا خَرَفًا إِنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا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 اينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قدرا ويعبدون من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 فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفورا تَدَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 لم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله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 ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا